ثمانية اقرأ الحوارات الآتية من هذه؟ هذه أختي ما اسمها؟ اسمها عائشة مرحبا يا أحمد من هذا الولد؟ هو أخي صالح مرحبا يا صالح كيف حالك؟ بخير من هذا؟ هذا أخي ما اسمه؟ اسمه محمد مرحبا يا مريم من هذه البنت؟ هي أختي نورجان. مرحبا يا نورجان. كيف حالك؟ الحمد لله بخير.